شبكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَإِذَا ل آتَيْنَهُمْ مَِّدُنَّ أَجَرًا عَظمَوُ وَلَهَدَينَاهُمْ صِرَاطَم مُسْْتَقيمَ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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْسِرُوا سُبَاتًا أَوْ انْسُرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن يُضَطِّئُ أَنفَ إِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّتُهِ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما